الدرس السادس تدريبات على الحركات والتنوين ه م ز ة فتحاء ب ا فتحاء ب اب دال فتحاتين د ن أ ب ا د ن ه م ز ة فتحاء حافت ح حا ا خ َ ا َ ا ذا ضمتين َّ دن احد ٌ همزه فتحا خافت ح َ خ ا اخا ذا الفتحا ذا اخا ذا همزه فتحا ذال كسراذي اذي نون فتحان اذينا ه م ز ة فتحاء ميم فتحاما اما را فتحا را اما را ه م ز ة فتحاء نون فتحان انا بافتحابا خا كسراخي بخي لام فتحالا ب خ ي ل ة براره جعالا جماعه حساد حشره خافت حاخا شين كسراشي خاشي يا فتحايا خاشيا خافت ح ا خ لام فتحالا خلا قافت ح ا ق خلاقه خاض م ا خ لام كسرا لي خ و ل ي قافت حاقه خليقه ذكر رفاع رقبات سين ضماس را ضمار سور را ضماتين رن سرور سين فتحاس فا فتحافا سفا را فتحارا سفاره تا كسرتين ا س ف ا ر ة صاد ضماص حا ضماح و صوح و ف فتحتين فن صحوفا وسطا طباق طافت حاطا بافت حابا طبا قافت ف حتين قن طباق سين ضماس و دال فتحاتين دن سدى و عباسى عداله علاق عماد عنابا غباره فعاله قافت حاقه تافت حات قتا رافت حاره قطره تا ضماتين طن ت ط ر ه قتيل قافت حاقا دالفت حادا قدا رافت حاره قدار را قاف ضماق را كسراري قري همزه فتحا ء قري ا قاف فتحا ق سين فتحا قاس ميم ضماتين م ن قسام كباد كتب كسبا ك ف ر ا ك ف ض م ك فا ضمافو كفو ه م ز ة فتحاتين ان كفوء لبدا ا ل م ا ز ة لهابن مسادن و ن فتحانه خا كسراخي نخي رافت حاره را ن خ ي ر ة تافت حاتن تن ن خ ي ر ة وجاد و س ق و ق ب ولد و ه ب ا ها ضماه ميم فتحا ما هما ز ا فتحا ز ا هما ز ا ت ا كسرتين ت ن هما زى ت ن ها ضماه د الفتحاتين د ن ه د ن